بانك اللهم للنفوس فأما مرث قلت سوازينه فهو يكون شك رابعة يوم يكون الناس كالفراش المدفوع وتكون الجبال كالأهل المنفوش فأما من فقلت نوازيره فهو في العرشة الراضية وأما من خطت نوازيره فَأَنَّ <تصفيق> مُنْزِلُهَا <تصفيق> <تصفيق>